ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إيه شئ يذهبكم ويستقبل من بعدكم ما يشاء فما أنشأكم من درية قوم آخرين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 وكذلك سجن لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل اولادهم شركاؤهم يردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يسعون